Bismillahi r-Rahmani yuhi ilayka wa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 عَلَى إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك أوحينا إليك فرآنا عربيا لتنذر أم القرا لتنذر أم القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فَوَاللَّهُ وَالْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِيلُ مَا أُوتَاهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ السَّمَاوَاتِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أن فُسِيكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُقَالِيدُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليهم من يشاء Allah يجتبي إليهم من يشاء ويهدي إليهم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 والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داهظة حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allahu aladhi anzal al-kitab bil-haq wal-mizan, wa ma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 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآفرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إلا فِي في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتغى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقو وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد.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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيَحَ فَيَظْلَمُ الْرَّوَاقِ دَعْلَ أَغْرِي إِنَّ فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلما الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَن نُّذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ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 وَمَيْ يُؤْنِ للِن فَمَا لَهُ مِن وَللِم مِن بَعْدَ وَتَرَضظَالِينَ لَم مَا رَأوعَذابَ يَقولُونَهَا إِلَ نَ رَدّ مِن سَبيل وَتَرَهُُ يعرَبُونَ عَلَهَا خاشِعينَ مِنَ الدُّل ل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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلِقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ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 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كن جعلناه نورا ولكن جعلناه, ولكن جعلناه نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي تهدي إلى صراط مستقيم